الله الرحمن الرحيم وهو وَالَّتَيْرَانِ وَالْأَرْضُ وَالْجَنَّةُ وَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَالْحَيَاةُ mm -hmm. Up <laughs> north. a message See ya. ولقد فته وقالوا مهما تأتنا به من آيات الليسان ونازر فما نقول لك بي The old Altyazı the الذين كانوا ضَالِّينَ ضَلُّوا مَشَارِقَ وَمَغَارِبَ ۚ لَن تَهْدِيَنَّهُمْ Once What? Yeah <laughs> fallen قتلون <تصفيق> ألم